بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاضرين الله الرحمن الرحيم البحث فعلان في مسألة الاستطاعات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 نبحث في مقامين الأول في أن قصاعه هل هي قيد في أصل المشروعيات أو أنها قيد في الإلزام والمقام الثاني هو الباحث في تحديد المراد من الاستطاعات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 يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق فيقال. لان الايه دالة على كوني الاتيان بالحاج مطلوبا مطلقا اي سواء كان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 مطلوبة أيضا كم في الآية التي ذكرناها كذلك فإنها جعلت الاتيان بالحاج غاية للأذان وأذن في الناس بالحاج يأتوك وبما أن غاية مطلوب مطلوبة سفاد الآية ملثيان بالحج مطلوب ولو راجلان ولو لم تكن هناك راحلة إذن فمقتبى هذين الوجهين انه لا تعتبر الاستطاعه في اصل مشروعيان الايه الثانيه قوله تعالى واتم الحج والعمرة لله مقتضى إطلاق هذه الآيات أن الاتيان بالحج التام.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 شمله على قراء تدل على ان الاستطاع قيد في الالزام وليست قيدان في اصل المشروعيه القرينه الاولى التعذير بحرف الاستعلاء على الناس فانه لو كان المقصود من الايه بيان اصل المطلوبيه لاكتفي بلام الاختصاص وهو قول الله فان الايه لو كانت عبارتها هكذا ولله الحج ممن استطاع اليه سبيلا لكانت دالة على أصل المقلوبيات من خلال لام الاختصاص. ولله إيه هو هذا لله؟ نص لله هذه لا الثاني زائد كيف دال أخر. فاضافه حرف الاستعلاء في قوله على الناس قارينهن على ان الايه كما تتضمن بيان اصل المطلوبيه فانها تتضمن بيان الزام وحيث إن الاستطاع في قوله من استطاع قيد لمفادي عرف الاستعلاء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 عمل المطلق على المقيد ولكن الصحيح هو جعل إطلاق تلك الآيات قرينة.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 هذا ما مقام بيانه تكون فعلي صار إيما. صار بيانه خطب الاختباري لأن الآيات المتعارضة لأصل التشريع هي تبين الحكم الاختباري لا تبين الوظيفة الفعلية الأهل ولكن لماذا ننزع أن هذه الآية ليست في مقام البيان من ذابل من ناحية الشعاب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 ياكل أصل المبنى، ياكل أصل البناء. أصل كونها في مقام الحكم الفعلي أول. هذا مورد نزولها. مورد نزولها. مورد نزول كل المفسرين أجمع على أنها نجلت بعد أن فرّا من فتح مكة فأمر بحدّد الوداع وأن يعتنّ الناس إنه يجب عليه. إذا فكّالت في مقام بيان الوظيفة الفعلية، مو بيان التعليم، مو أنه أنت مأمول أن تعلم الناس حكم الحج، لا مأمولا بأن تحج بالناس في هذه السنوات. بيان لوظيفة فعلية وأذن في الناس بالحج يأتوك رجاله هذه جيد وثانيا النكتة الثانية أنها النكتة الثانية أنها دلت على مطلوبية الحج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 صح. هذا الان الذي يحزر راجلين وما يمكن الزاد والراحلة. إذا لا أستطيع المشي إلى الحاج، ألا يدخل هذا في يمنع من فعليات الحاج؟ احسنتم فرجعتم لماذا أنتم الان رجعت الى أن الاستطاعة الخاصة وملكية الزاد والراحلة. استطاعة بدنية هناك. ليستمحن الزاد على استطاعة البدنية. ونحن استطاع ونحن يعني ملكية الزاد والراحلة كل بعد من أول إلى الآن إحنا نبحث.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 أن المراد بالاستطاعة في الايام هي استطاعة المسير لا على النسك وذلك لقرينتين الأولى التعبير بإله بإله دار الله على الانتهاء حيث قال من استطاع إليه ولم يقل من استطاعه فالتعبير بإله قرينه على إرادة استطاعة السير إلى الحاج والثانية التعبير بالسبيل